وَهُو الذيذ خَلَق السَّماواتِ والالأَرضَك سَِّةِ أي بِ وَوكَانَ عْشُهُ على المَا وَكَانَ عْشُهُ على الم إ يَبلِ وَكُم أيكُمْ حْسَن عمل وَل إِ قُلتَائِكُم م بعثونَ مِنذدِ المَوْوتِلََقولًا الذي نَكَفَ لاَقوللا الذي إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحرسوا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 إِللاا الذيينَ صَدَر وَعملِلُ الصَّالحاتِ أُ أُائِكَ لَهُم م غُبَِة فَلَعَلَّكَ تَذَرُُّهُمْ بِبَعْضِ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤُلَاءَ انسِ عَلَيْكَ نَزْلٌ لَّؤُلَاءَ انسِ عَلَيْكَ نَزْلٌ أَوْ جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر زور مثله مفتريات وادعوا من, من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن نَمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ إِلَٰهَكَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل مما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ ۚ إِنَّمَا مُرْحَمَةُ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ به مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ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 يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كانوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كانوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وأخبتون.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 وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ لَنَا بَادِيَ الرَّوَايِ وَمَا نَرَاهُ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ دَلْنَا ظَنُّنَّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِذْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الله وَمَا أَنَا بِقَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن قردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا عَلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ الله خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لمن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 حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْنُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْنُ نَحْمِلُ فِيهَا قُلْ نَحْنُ الْفِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليل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 قال سآوي إلى جبلي يعصنني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المقرقين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 قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكم من الخاسرين قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك لي من الخاسرين طيلال يا نوحه بقم بسلام مننا وبركاته عليك وبركاته عليك وعلى امم لن نمنعت وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم تلك من انباء الغيب نوحيها اليك مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يا قَمن أسألُكُمْ عَلَْهِ أأَجرًْا إْ أأَجرْيَ إلا عََّ فَقرَرني إن أَجرَ إللاا عَ الذي فَقرَرني أبَنَا تععَق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 وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّبَعَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُنَّةٍ قُلْ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَنِّي بريء مما تشركون من دونه فكيدوا لي جميعا ثم لا تنفرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دافة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم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 ولما جاء امرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي لَهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرٍ وََا قَوْمِ هَذِهِلَاقَةُ اللهَّهِ لَكُْ آيَةَ فَذَرُهَا تَأقُلْ فَدَرهَا تَأقُلْ فيِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسّهَا بِسُ وَلَا تَمَسُّهَا بِسُ إِ فَيَأُْدَكُمْ عَدَابُ قَريدِ فَعقَرُهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوقِذَِكُمْ فَلَ تَتَأََّّ ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا, برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاذلين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 فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم, نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوق وامرأته قائمة حيثة فَضَحِكَتْ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وهذا بعلي شيخا إن هذا بَطْني شَيْخًا قال اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا يجادلنا في قوم لوط إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ إِنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ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 قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسري باهلك بقطع من الليل ولا يلسفت منكم احد ولا يثبت منكم احد الا امراتك مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلَما ج أَمررناَا جعلنا عَهَا سافِها وَأَمقرناَا عَهَا حجرَةً من سججل مَبُود مسمَةً عادَ رِّك مسَمَةً عادَ رَِّك وَماهي مِنَ الطَّال مينَ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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك بينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله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 ولمّا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا واخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَالسِّلْقَانِ الْمُبِينِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُدُّ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَارٌ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْعُودُ واتبعه في هذه لعنه ويوم القيامه ويوم القيامه يكسر الرثد المرصود ذلك من انباء القران قصه عليك منها قائمن وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهاتهم التي يدعون من دون الله التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تبييب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 وأقم الصلاة طرفين نهار وَزُلَفًا مِنَ الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّت كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ من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 وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِرْكَلَامَ <تصفيق> تلك آيات الكتاب المدين إنا أنسلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي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 وکدی چیج ول مل چیری ویوتی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 يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ بِنَادِي قَوْمٍ صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ قالوا يا ابانا ما لك لا تامننا على يوسف ما لك لا تامننا على يوسف واننا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب واننا له لحافظون قال انني لا يحزنني ان تذهبوا به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 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ وَجَاءَ أَبَاهُمْ إِذْهَاءَ أَنْ يَذْهَبُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ مر وج میسیدا م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 وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الضَّالُّونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ مِثْلَهَا لَوْلَا أَرْآءُ رَهَانَهُ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ دلوسی وسد پلو پدمیو يسجن, يسجن اور عذاب اوسنس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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب ان لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهم واعتدت لهن متكئا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَدَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ورقدرا واتوه عن نفسه فاستعظم ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجنا ولا يكون من الصابرين قال ربي السجن احب الي مما يدعون لي إليه وَإِنْ لَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أصب إليهن, أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه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 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يا صاحبي السجر ارباب متفرقون خير ام الله ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها انتم ما يا اما احدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وَقَالَ للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين وال يا كنتم للرؤيا چا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون يوسف أيها الصديق أكتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وَسَبغِ سُبُلَاتٍ خُبِ وَقَريا بِسات نَعَ أَرجِروا إلَ الناسِلَ عَهُمْ يعَلَمُون قال تَزرَعونَ سَب سِلينَ دَبًا فمَا حَصَدتُم فَدَروه فِي سُبُه فمَا حَصَدُم فَدَروه فِي سُبُلِهِ إِللاا قَلِلًَا مِماَا تَأقُلون ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْسِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُقَاسُ النَّاسُ وَفِيهِ يَخْصَرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي به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 قلنا 하ش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائمين